a أن محمد الرسول الله. ochronę zdrowia, zabraniającego się w tym momencie, w którym żyjemy لا إله إلا الله استووا سووا صفوفكم وتراصوا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 وَيَدَعُ الْإِنسَانُ بالشر دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا, وجعلنا آية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 ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من احتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تنسر واسوه اسراء اخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مكر ففسقوا فيها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 لتعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك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 وللآخرة أكبر درجاته وأكبر تفضيلة لا تجعل ما الله لهن أخاف تقد مذمما مخذولا الله الله Subhanallahi min hamida Rabbina wa lakal hamd Allahu akbar Allahu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 بِنِعْمَ وَالِدَيْنِ احْسَنَا إِنَّ يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 رواه مسلم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما لقيت من عقرب لدى البارحه البارحة قال أما لو قلت حين امسيت